عهد بالله للشيطان القجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف İzlediğiniz hmm. نحن نقص عليك أحسن القصص بالماء Amen. In... Salam. Oi! Bismillahirrahmanirrahim.